Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa saiyati a'malina En yahdihillahu falamudilla lah Wemen yudlil falamudilla lah Wa ashshadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah Wa ashshadu anna seydana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 وَخُلِقَ الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا, إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا فَوْشَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن أَمْثَلَ ذَلِكَ عُدْوَانٌ وَظُلْمٌ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَتَّجِنِبُوا ايرامات نهون عن ان تجتنبوا ايرامات نهون عنه نكفر عنكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد أمين اللهم أمين أخواني وأخواتي بعد جملة طائلة من أحكام المواريث وأحكام الجنايات والأحوال الشخصية عبر الحق سبحانه وتعالى وجل مجده بقوله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ويهديكم سنن الذين من قبلكم الشراع الإلهية كما قد تعلمون وتعلمن لا شك أن بينها ما هو مشترك وأن ما بينها ما هو مختلف متفاوت وحري بتفاصيل هذه الشراع الإلهية أن تختلف وتتباين وهذا ما تعلمه الكافة من بعد الخاصة فأحكام المواريث، أحكام الزواج والطلاق أحكام الجنايات والعقوبات تتفاوت إلى حد قد يبعد وقد يقترب بين الشرائع الإلهية ذواتها لكن الله تبارك وتعالى مع ما تقرر من ثبوت هذا التفاوت عقب بقوله وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ من قبلكم. كيف؟ كيف ساغى هذا التعقيب وهذا التذييل؟ إلا أن يكون المشترك أيها الإخوة هو الذي له الأولوية وهو الحاكم عند النظر إلى هذه الشرائع الإلهية ما هو هذا المشترك؟ بين هذه الشرائع التي تتفاوت فروعها وأحدها وتشترك في هذا المشترك هذا المشترك أخواني وأخواتي هو رعي الشارع لا إله إلا هو أي رعايته رعي الشارع سبحانه وتعالى للمقاصد العامة الدائرة على استجلاب المنافع والمصالح ودرء المضار والمفاسد فمبنى الشرع الإلهي كل شرع من حيث أتى على رعاية هذه المقاصد بهذا المعنى على رعاية هذه المقاصد بهذا المعنى ولذلك تبقى السنن, واحدة. تبقى السنن واحدة لأنها دائرة على هذا المشترك هذا قُطب الرحى هذا قطب الرحى أخواني وأخواتي نعم شيخ الإسلام الطاهر بن عاشور نوَّر الله ضريحه وَسَقاهُ بشأبيب الرحمة حين شرح في كتابه العظيم المقاصد مقاصد الشريعة الإسلامية بيَّن أن معنى صلوحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان ليس هو ما قد يظنه أو يتوهمه بعض الناس بعض الناس وربما بعض طلبة العلم بعض أهل العلم أنها تصلح بتفاريعها وصورها وأنماطها دائما وأبدا قال هذا غير صحيح حجير رجل مجتهد وجريء لماذا أيها الإخوة لأن بعض هذه الأحكام الالهيه في الشريعة المصطفويه روعي فيها عادات العرب اعراف العرب عادات العرب واعراف العرب والعادات تتفاوت من أمة إلى أمة وفي الامه الواحده ذاتها من زمن إلى زمن ومن حقبه الى حقبه وهذا مقرر معروف لا يمترى فيه هذا مقرر معروف لا يمترى فيه ايها الاخوه يشتبه على دارس وليس يشتبه على دارس وقد مثل الشيخ الإمام رحمة الله تعالى عليه بمثال جيّد على ما فيه أيضاً من موضع للنظر والتنقيد مثل بمثال أفاد رحمة الله عليه أنّه يوجب عند بادئ النظر التعجّب والإندهاش والحيرة يورث العالم المجتهد حيرةً وهو الحديث الذي يتلقاه العامّة أيها الإخوة دون أن يورث عندهم شيئاً لأنهم ليسوا من أهل النظر والإجتهاد وهناك عوام في أهل العلم أيضاً هناك عوام العلماء هناك علماء كل ما عندهم ومجرد ترديد وتقليد وتحفظ أشياء يجدنوها في الكتب لا، ليس عندهم قدرة على النظر على الترجيع، على الاشتهاد لأنهم ليسوا هناك، ليسوا هناك ليسوا بتلكم المثابة ليسوا من أهل تلكم المرتبة قد علم كل أناس ما شربهم وهو حديث بن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين المخرج في الصحاح لعن الله الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات الحسن والمتفلجات للحسن قال هذا حديث عجيب يورث الذهور والحيرة لما ورد اللعن واللعن يكون إلا على كبيرة على محرم غليظ فاحش في أمور أباح الشارع أشياء كثيرة من جنسها للنساء أباح لهن ضروبا من ضروب التزيّن أيها الإخوة ضروبه من ضروب التزين بعضهم قال تتمه الحديث المغيرات لخلق الله قال حتى التغيير الشيخ الطاهر من عاشور تناول هذه المساله في موضوعين في المقاصد وفي التحرير والتنوير وفي التحرير والتنوير ولا امرنهم فلا يغيرون خلق الله عند تفسير هذه الايه ايضا افاض قليلا رحمة الله تعالى عليه على كل حال وهنا في التحرير والتنوير تناول مساله التغيير اه قطع الشعر قص الشعر للذكور والانثى من تغيير خلق الله هذا شعر يخلقه الله فإذا قص هذا تغيير لخلق الله آه. نفس الشيء تخليم الاظفار ايها الاخوه تغيير لخلق الله الختان للذكور تغيير لخلق الله وكل هذا معذوم به كل هذا معذوم به ضروب من الزينه للمراه ضروب من الزينه للمراه اجازها الشارع الكريم وهي من تغيير خلق الله هذا لا يكفي الشيخ بن عاشور لم يقتنع بهذا لم يقتنع بهذا انتهى به النظر رضوان الله تعالى عليه إلى أن الشارع صلى الله عليه وسلم وهو شارع مجازاً طبعاً الشارع الحقيقي الله تبارك وتعالى الشارع صلى الله عليه وآله أصحابه وسلم حين قال هذا القول انما تلمح عادت السواقط الساقطات أيها الإخوة من نساء العرب أصحاب الرايات أصحاب الرايات بائعات الهوى سواقط النساء هؤلاء ربما كان في العرف المعروف العرف السائد والشائع انهن يتعاطين هذه الأسباب من أسباب التزين وصل الشعر والوشم وال ايه والتفلج اي يعني بالمبرد ايها الاخوه حتى تحدث هناك فروق بين الاسنان العرب تستحب هذا قال هذا كان علامة على هؤلاء النساء على هؤلاء النساء بائعات الهواء فناها عنه الشارع وناهيه عنه من باب النهي عن باعث شيء لا يرضاه الشارع والعياذ بالله السقوط في حمئه الرذيله او كان فاحشة وساء السبيله هذا من بواعثه أو ايضا تحصينا للعواتك والحرائر من هتك الاعراض لان اصحاب الريبه او فسقت الرجال إذا راوا امرأة على هذا الوصف وبهذا أنّعت على هذه الصفة، ربما إيه؟ انتهى كل إرضها كأنها تُنضِع على نفسي أنّها من بيعات الهوى وفي التنزيل الحكيم يا أيها النبي أقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يُدِنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أنّ يعرفنا بماذا؟ أنّهن حرائر عواتك مُطهَّرات لزنا من أهل الريبة، لزنا أه من صاحبات الريبة أيها الإخوة ذلك أدنى أنّ يعرفنا فلا يؤذين وهكذا إذا على المرأة المسلمة الحصان الرزان ألا تتعاطى هذه الأسباب الذي تتعاطىها سواقط النساء لألا ينتهك عرضها لكي تعرف أنها من الحرائر العواتك فلا تؤذى اجتهد جميل لكن فيه موضع للنظر أيضاً لم يستوفيه الشيخ الإمام أو لم يوفيه حقه حقيقةً من النظر وهو قوله عليه السلام المغيرات لخلق لا يحتاج إلى مزيد بحث لكنه اجتهاد جيد وهو أجود على كل حال من بعض ما أشر به بعضهم كالحج الغزالي من بعض ما أشر به بعضهم كالحج الغزالي قدّس الله سرّه من أن هذا قد يُحمل أيها الإخوة على التغرير على التزييف والتزوير في حق من؟ في حق البكر أو في حق التي لا بعل لها فربما تتزيّن للرجال والخطاب بهذه الطريقة فتصل شعرها حتى يقول أنه طويل غزير فتخدعهم بهذا كما قيل في تحريم الصبغ بالسواد قال بعضهم يجوز للشباب ولكفول ولا يجوز للشيوخ الطاعنين في السن لا يجوز للشيخ الطاعن في السن بالسواد وإنجاز بالكتم وبغيره لأنه قد يكون فيه شيء من تغرير وبعضهم قسره على الحال التي يكون فيها تغرير كحال خطبة أو غيرها كل هذا مدارك للنظر ومسارح أيها الإخوة للفكر كل هذا مداركه للنظر ومسارحه للفكرة جائز هذه أبواب الاجتهاد هذه هي مرونة شريعة محمد صلى الله عليه محمد وآله محمد هذه مرونة الشريعة التي لا يعرفها من شدها من العلم حرفا وحرفين ومشى فيه بخطوة خطوةً او خطوتين ثم توقف وقعد وبدأ يتنقد على الكبار وعلى الفحول في كل زمان لا يجوز الشريعة واسعة جدا. الذي بعثانه في الحق على هذه الخطبة أيها الإخوة هو ما ذكرته في عجز الخطبه السابقة مما يتعلق بموضوع أن الشارع الحكيم في قضية أو موضوع الضرب النساء جرى على عرف متعارف على عرف متعارف راعى هذا العرف وقد عقبت بالقول انت غير هذا العرف انت هذا العرف بحيث تقاعد وتتقاصر هذه الوسيله وهذا السبب عن تحصيل مقصوده فلا يجوز اصطناع هذا الحكم وهنا لا نكون خلفنا شرع الله هنا نكون وفقنا الله في شرعه لأن المقصود من تشريع الأحكام ماذا؟ تحقيق المقاصد يا إخواني فإذا علمنا بالقطع أن هذا الحكم ان أخذناه بحرفه وعلى وجهه مع تغير العوائد والأعراف والأزمان والأحوال وأشياء كثيرة أيها الإخوة تقاصر عن تحقيق مقصوده بل لعله يحقق المقصود الضد يعني لعلّه يأتي ضدّاً على مقصوده ويكونون عليه ضدّاً يأتي ضدّاً على مقصوده الذي لأجله شرعه الشارع الحكيم هنا لا وهنا نكون وافقنا الشرع وافقنا الله في شرعه مع أنّنا خالفناه في صورة الحكم. لكن وافقناه في ماذا؟ في مقصد الحكم. والمراد هو المقصد هنا هذا ليس نملة التلاعب بالشريع في القاعدة التاسعة والثلاثين من مجلة الأحكام العدلية مجلة الأحكام العدلية لا يُنكروا تغير الأحكام بتغير الأزمان لكن الشراح أسد رستم وغيره قد قصروا عند تناولهم هذه القاعدة التاسعة والثلاثين بالشرح إذ قصروا تغير الأحكام على تغير الأزمان الأحكام الشرعية تتغير بأسباب كثيرة جدا. لعل كل ما تحدث عنه العلماء من أبواب الإجتهاد أيها الإخوة الإجتهاد إيه؟ القياسي الاجتهاد بالقياس الاجتهاد الاستصلاح الاجتهاد الاستحساني ايها الاخوه الاجتهاد بفتح الذرائع وسد الذرائع على الاختلاف فيه الاجتهاد بمراعاه الاعراف الاجتهاد بمراعاه الاعراف الى اخره كل اولائكم وغيره ايضا كل اولائكم وغيره ايضا يخضع للتغير والثابت دائما هو تلمح المقاصد لكن طبعا وزن المقاصد وتنقيح المقاصد اولا أو تعييه المصالح، مئة المفاسد، وميز ذلك على منهاجه أمر عسير جدا يحتاج إلى أهله هذا كلام عام، لذلك التنظير سهل التنظير والتأصيل سهل أه؟ لكن التطبيق والتحقيق هو الصعب أيها الإخوة والذي يحتاج إلى مزيد طربة وممارسة ومشاورة ومفاوضة أهل العلم، بل المجامع العلمية والمفروض في الفقه الإسلامي أيها الإخوة أن يكون فقهاً حياً نابضاً يتحرك بحركة الحياة وينبض بنبض الحياة لا يمكن دائما أن نعتمد على ما شرع السابقون وما اجتهد السابقون دائما أيها الإخوة ونأخذ على وجهه لكي ندبر ونسير به حياة أخرى وزمناً آخر وكما قلنا مرة عالماً منسوخاً عالماً منسوخاً لا يمكن أن نأخذ أحكام عالم منسوخ لعالم جار معيش واقعي لا بد للفقاء وهذا ما فعله الصحابة أنفسهم بل هذا ما سنّه لهم سيّد العالمين صلواته ربّه وتسليماته عليه وآله أجمعين النبي أصطل أصولاً كثيرة قاعد قواعد كثيرة قواعد يُرعى فيها أيضاً المصالح أيها الأخوة يُرعى فيها المصالح شلب المصلحة ودرء المفسدة لكن لما رأى أن أخذ هذه الأصول جملةً وتفصيلاً قد يشق على الناس وقد يعسر عليهم ويضيق عليهم حياتهم وقد يفوت عليهم بعض المصالح المتحققه كان يستثني وباشرته كان يستثني النبي عليه الصلاه والسلام نهى في حديث البيوع الربويه في حديث الاعيان الربويه السته المعروفه حديث عباده وغيره نهى عن بيع التمر بالتمر ممنوع هذا ربا فضل الا ايش الا يدا بيد تفاوت لا يجوز بسربة فضل لكنه رخص في العرية رخص في العراية ما هي العراية؟ وهذا ذهبت إيه؟ في الصحيح العراية يا إخواني وإخواتي الرجل يكون عنده أو له النخلة والنخلتان وقص على ذلك نخلة، نخلتان، ثلاث نخلات، خمس نخلات في جملة نخل كثير في حقف، في بستان فيه مائة نخلة، ألف نخلة، خمسة ألاف نخلة. وللرجل نخلات معدودات، منزورات فإذا جاء وقت الجذاذ وقته يعني إيه نطج الثمار وهو هنا التمر دخل هذا إلى بستان إيه الرجل صاحب البستان يعني دخل إلى بستانه لكي يجد تمره وربما لكي يأخذ منه شيئاً هو أهله فيضيق على صاحب البستان لماذا؟ أنا صاحب البستان أحب أن أدخل بزوجتي بأولادي ونجد في البستان خمس ساعات ست ساعات وهذا يأتي طالع نازل عشان نخنوا دخلتين هنا رخص النبي عليه الصلاة وأفضل السلام ان يعطي صاحب البستان صاحب النخلات المنزورات ايها الاخوه خرصا شو الخرص هو التظني بالظن بالحذر اه نحذر نحاول نقارب يعني نحاول نحذر النخلتان كم يمكن ان تعطي تمره هذا العام مثلا 100 كيلو نعطيه 100 كيلو بالخرص ويخلص ثمر كله لي ويخلص بستاني كله لي لا يدخل لا يخرج هذا استثناء غير استثناء استثناء من القاعده فيه غرر ولا في شيء فيه غرر في غرر انا اعطيه 100 كيلو هو ما يطلع لهش ايه 100 ممكن يطلع له 120 ممكن يطلع له 90 مره انا بخسر مره هو بيخسر لا في مشكله غرر ايه وطبعا يمكن هنا ان يستعان باهل الخرص في ناس هنا أجاز النبي هذا مع أن القاعدة تمنع منه وحدثتكم غير مرّة أيها الإخوة عن تجويزه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليم كثيرا بيع السلف أو السلم. هنا بالضم هنا طبعاً أي بالفتح بيع السُلف أو بيع السَّلم وقيده بخيود ولسنا نعيب ذكر ما أكثر من مرّة ماثّلّ به أكثر من مرّة والأصل النهي عن بيع ما ليس عندك الأصل أيه النهي عن بيع ما ليس عندك النبي يعلمهم هذا يوم نهى أيضاً حرم إيه؟ مكة أيها الأخوة شعلها حرماً محرماً لا يُنفَّر صيدها طيرها ولا يُختلى خلاها لا يُقطع شجرها أيها الأخوة فقام العباس عمه رضوان الله عليه وقال يا رسول الله إلا الإذخر لابدَّ لهم منه فإنه لعروسهم وقينهم لقيونهم الحدَّدين قين هو الحدَّاد الحدَّاد يستخدمون هذا يُعججون به إيش؟ الكير او نيرانهم وإلى عروس لأنه كان نبتاً طيب الريح ويقال يُسقب به البيت يلزم أيه للعرسان ويلزم للقيون للحدادين إلا الإذخير رسول الله فأنه لقينهم ولعروسهم فقال إلا الإذخير مباشرةً فقالش كيف تقدم بين يديه كيف تستثني هذا أصل هذا حرم محرم شرع الله مبناء عهل والله إخواني وخواتي حين تقرؤون السنة الصحيحة ومناهج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في الإجتهاد ومنهج التابعين ومتقدمين أيما أيضاً حين تفعلون هذا تقفون تماماً في حيث الأمر وأن دين الله مبناه على التيسير على العباد ما جعل عليكم في الدين من حرج الإعنات ليس من هدف ولا من مقاصد الشارع إنما التيسير وتحقيق وتحصيل مقاصد العباد أيها الإخوة مصالح العباد ودرء المفاسد والمضار والتباريح والأوجاع عنهم لكن بعد ذلك الفقه الصناعي والفقه التقليدي بالذات عاد فقه التقليدي الصناعي سبحان الله أصبح تقريبا مبنى على التضييق على الناس هذه الأمة الإسلامية حرمت إلى الآن 1400 سنة أن ترسم عالماً أن تصور، لن نتحدث عن إيه؟ عن صناعة مجسم له طبعاً ولا تسموه كمثالاً أو صنما لا التمثيل والأصنام أو الأصنام بالذات هي ما يُعبد من دون الله لكن يمكن أن نسميه شرعاً ولغةً تمثالاً يعني مجسماً فجر فجور يعني مجسماً هذا ما في شيء لا لا أعوذ بالله والنبي قال يا رجل النبي علّل هذا وبين لك والعلماء استخدموا عقولهم قال هؤلاء يضاهؤون خلق الله بصناعة أشياء تعبد من دون الله ويوم القيامة يقال لكل أمة اذهبوا إلى ما كنتم تعبدون من دون الله في حديث أحمد وغيره بإصناد حسن يذهب أهل الشمس إلى شمس من أسكن تعبد الشمس ناس عبدوا القبر كما عفوا في سوره فصلت <تصفيق> وناس يذهبون الى النار وناس إلى عذير والى عيسى كده يقول عليه السلام ويذهب اهل الصور إلى صورهم اذا هذه الصور التي حرمها الله اه وصور تعبد من دون الله مش ترسم لي عالم ترسم لي فيلسوف ترسم لي مجتهد تقول له هذا فيه روح الى الان الامه تقريبا تحرب هذا ورسائل دكتوراه وماجستير تحلم لكن لم يقولوا لنا لو كان هذا محرما فعلا لذاته من غير تعليل بشيء معقول المعنى لماذا أباح النبي عليه الصلاة وآفضوا السلام لعب الأطفال؟ لماذا؟ وهذا ثابت في الصحاح في حديث الربيع بنت معوذ رضوان الله عليه في صحيح البخاري كنا نصوم أطفالنا نصوم صغارنا أيها الإخوة يصوم الطفل الصغير يبل خمس سنوات،, سنوات سبع سنوات في بيئة حارة في بيئة حارة حتى إذا انتصف النهار أو زالت الشمس عن قبل السماء برّح به الجوع أيها الإخوة آه. قالت فكن ايه نلهيهم بالعهن اه نصنع لهم العرائس نصنع لهم العرائس عرائس من الصوف من الصوف. عروسة. في حديث ابي داوود وغيري عائشه رضوان عليها كان لها ايه كان لها لعب تلعب هي وصاحبها ايضا على شكل خيل مجنحه وكانت تقول للنبي اتعلم هذا الخيل هذه لسليمان عليه السلام ابن داوود أي ابن ايه داود. نعم خيل مجنحه ايه ضعفه عنده والنبي يراها يجوز لو كانت الصور وهذه التماثيل الاشياء المجسمه حراما لذاتها انا اقول لكم الاولى ان تكون ايه أو يشدد تحريمه على الاطفال الصغار لماذا لانه ينشا ناشئ الفتيان منا نحن نشيعه على الحرام مستحيل لو كان هذا محرما في ذاته يجب أن يكون اجد ما يكون تحريمه في حق الطفل الصغير حتى لا تتشرب نفسه ماذا استسهال هذا الأمر الفضيع ولو كان محرّاً في ذاته لما أباحه شرع إلهي ولا حلّى لنبي من أنبياء الله وقد حلّى لسليمان الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفانٍ كالجواب وقدور الرأسيات ذكر تقريباً معظم المفسرين في تفسير كلمة تماثيل قالوا تماثيل يعني مجسمات على صورة أسود ونمور وفهود فغير أفواهها في القصر مثل قصور الملوك ووجود هذا عنده عن سليمان والجن تعمل هذا تعمله مجسمات على شكل أسد على شكل مثل قصور الملوك في كل العصور إذن حل هذا لسليمان لو كان محرما في ذاته ومضهى بخلق الله بحد ذاته يعتبر كذا كذا لا يا النبي مستحيل هذه الأشياء تبقى واحدة لكن هذا حرم كما عشار الإمام المجتهد أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن أيها الإخوة، حُرِّم تحريم ذريعة تحريم ذريعة قال ابن العربي والمعنى الذي لأجله والله أعلم حرم هذا الشيء في شرعنا أنهم كانوا حدثي عهدٍ بعبادة الصور والتماثيل فأراد الشارع الحكيم أن يقطع ماذا؟ أن يقطع جذر هذا الأمر أن يقطع أصل هذا العرق لعلّه ينبض لهم من قريب لو تركه لعلّه يعود فينبض لهم من خريب ويعودون لكن لما تمادى الأمر على التوحيد أيها الإخوة وانقطع عرق عرقٍ للشرك والترديد جاز بعد ذلك أن يقال هذا شيء ما الفنون التشكيلية المباحة هذا فن جميل مثل كل الفنون الجميلة، ما في شيء لكن بقيت الأمة على جمودها إلى اللهم ليست تريم وتحرّم هذا وتمنع هذا ولا تجوّز إلا ما كان على سبيل الاستثناء للضرورات والحاجيات لجواز السفر والعلوم وأشياء مثل هذه لا يا أخي يجب أن نكون مرنين يجب أن نكون مرونة الرسول النفسي عليه السلام ومرونة أصحابه من بعده رضوانه الله تعالى عليهم أجمعين نعم النبي عليه الصلاة والسلام وذكرنا هذا غير مرة أيضاً حين نهى عن التقاط ضوال الابل الإبل الضالة يعني التي فقدها صاحبها آه. فجاء رجل يسأل عنها قالوا ما لك ولاها النبي دخلك انت؟ ما لك ولاها؟ هذا إبل حتى الذئاب لا تعدو عليها تدفع نفسها قوية مالكة ولها معها حذاؤها وثقاؤها ترذ الماء وتأكو العشب حتى يلقاها ربها اشتغلك انت فيها تلّ فضالة الغنم أو ضوال الغنم قالوا لك أو لأخيك أو للذئب هذه التلتقط أرجوك أنه ظن التسوى بينهما ولا تسوية آه. ضوال الغنم آه والمعز ليس مثل ضوال الإبل لا تستطيع أن تدفع عن نفسها هل يمكن الذئب يمكن أن يأكلها الذئب قالوا لك أو لأخيك أي صاحب هذه الضالة أو للذئب مع أنها التقطها التقطها لُقاطةً واحفظها آه. وعرِّفها حتى يأتيها أي صاحبه أما الإبل لا طيب ما الذي حصل؟ وبقي الأمر على هذا النحو ظلَّت ضوال الإبل إبلاً مُؤبَّلًا كما يقول الرواة في زمان أبي بكر يعني في بقية زمان رسول الله في زمان الصديق في زمان الفاروق رضوان الله, رضوان الله عليهما جميعًا فلما كان زمان عثمان رضي الله تعالى عنه ارضى فسد الحال طبعا زمان عثمان. الذي قتل فيه عثمان هذا زمن فساد صار في فساد اه للاسف رقى الدين رقى الدين وتخرق الضمير وفسد الزمان وتخربت الذمم وصارت تكثر الدعاوى يجي واحد انا فقدت اناقه فقدت جملا اين هو غير موجود فقدته من كم من شهر من صارت تلتقط اه وتنتهب تستغنم غنيمه للأسف. كان في امانه والله الذي لا اله الا هو شوف اليوم احنا اليوم في القرن ال15 الهجري انا اقول لك فقط سال نفسك سؤالا لو كان لدي 100000 يورو واريد ان اذهب الى مكان بعيد شهرا شهرين ثلاثه هل هناك من يمكن ان ائتمنه عليها فإذا ما عدت أعطاني إياها دون أي مماطلة تشك، تقول مين بالطبط؟ مين؟, مين؟ سمعت أشياء عجيبة ورأيت أشياء أعجب إلي يقول لك إن حرقت، إن سرقت حاولت أستثمر لك إياها ضاعت مش عارف تبرعت بأشياء غريبة، تخاف كيف لو مليون يورو؟ كيف لو عشرة ملايين؟ مع أن الذي يخشى الله تبارك وتعالى ويعلم أنه ملاقي أيو الذي رفع السماوات بغير عمد لو وضعت بين يديه الدنيا وما فيها ما جحد منها فلساً واحداً أقسم بالله نجخش الله لعنة الله على الدنيا وما في الدنيا لكن وين الأمانة؟ والنبي أخبرنا عن هذا في حديث عبادة قال حتى إيه؟ يأتي زمان يتحدث الناس فيه يقول الناس ان في بني فلان رجلاً أميناً عملة نادرة أمين تحط عنده عرضك أموالك سرّك ولا يهمّك ثامًا من نفسك وإن هذا؟ في بني فلان بول واحد في آخر الدنيا غير موجود الأمين هذا الله أكبر وهؤلاء ما هم؟ ما بالهم؟ ما بالهم؟ دينهم كلام دينهم شعارات دينهم رياء ونصب ونفاق دينهم حبال وشراك وفخاخ شيء معلم لكن هذا التخرب وهذا النفاق والكذب ضعف الدين هذا بدأ من زمان عُثمان رضوان الله على عُثمان نعم نعم كثرت الدعاوة فأمر عُثمان رضوان الله تعالى عليه نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العُلَى اللهم إنا نسألك بك أن تعظم قدرك في نفوسنا أعظم ما يمن به الله على عبد أيها الإخوة أن يجعله ويحبه ويخشاه وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ اللهم اجعلنا منهم خش الحقيقية خش الحقيقية التي لا تعرف إلا عند الإختبار وبالاختبار بالكلام يا سلام يا سلام بالكلام كلنا أمنا كلنا أولياء كلنا عرفاء كلنا صلحاء كلنا مستقيمون كلنا ورعون وبالاختبار كلنا ما يعلمه الله وحده لا إله إلا هو نسأل الله حسن ستري علينا في الدنيا والآخرة وجميل صنعه بنا اللهم أمين ولا حول ولا قوة إلا بالله فماذا فعل عُثمان؟ صار يأمر باللتقاط ضوال للإبل وإن في ناقة وإن في جملضان مباشرة يلتقط يلتقط ويباع أيها الإخوة ويحفظ ثمنه في بيت مال المسلمين في الخزينة أيها فإذا جاء صاحبه وعرفه بالأمارة دفع إليه ثمن ضلته واحد يقول لي خالف عثمان الرسول لا ما خالفش وافق الرسول خالفه في الظاهر ووافقه في ماذا؟ في المقصد لو كان عثمان جامدا كجمود بعض الفقهاء والمتعالمين قال له ما مقترش يا أخي هذا نص النبي نها وغضب على السائل قال ما لك ولها ونحن اليوم نفعل ما غضب النبي لأجله نلتقط لا نلتقط لا لا هذه الصحابة عندهم فقه عظيم جدا. فقه عظيم مرن قال لك لو وقفنا مع ظهر الحكم كما شرعه صاحب الشريعة العصماء عليه الصلاة والسلام ضاعت أموال الناس ضاعت وقل لي خلص شريعة شريعة بضيع أموال الناس ترغم الناس بعد ذلك على أن يشككوا في جدوى هذه الشريعة في صنوحية هذه الشريعة يقول لك إيش هالشريعة هذه؟ إيش هالأحكم تبعتكم العجيب هذا غريب يا أخي؟ النبي نهنا ضاعت أموالنا والإمام علي عليه السلام. في أثر عثمان أيضاً سار سار في أثر أخيه ذنورين لكنه لم يكن ايه يبيعها إنما كان يامر بالتقاطها وانشئ لها مربدا مربد خاص بها بضوال للابل يحلفها علفا لا يهزلها ولا يسمنها فإذا جاء من بيت مال المسلمين فاذا جاء صاحبها واستحسن هذا سعيد ابن المسيب أحد الفقهاء السبعه قال هذا فعل عليه ممتاز ومن بيت مال المسلمين لا بس شيء وسط يعني على كل حال لكل وجهه هو موليها لكنهما وكليهما رضوان الله تعالى عنهما وعليهما اتفق على, على خطة واحدة أنها لا تُترك إبلاً مؤبلة بل تُلتقط وهذا بخلاف ما شرع الرسول خلاف ظاهره ها؟ ووفاق باطنه هو خلاف ظاهره ووفاق ماذا؟ باطنه عمر, عمر وإذا ذكر عمر أيها الإخوة فكام لعمر من سابق وكم له على التشريع الإسلامي وعلى تعليمنا التفقيه أيها الإخوة على تفقيه الأمة وتعليم الإجتهاد وعمر من فقهاء الرأي رضوانه عليه وبين المزدوجين للأسف أنا عاتب على إخوانينا الشيعة ينتقدون عمر كثيراً وقلت لأحدهم إن واحداً من أكبر علمائكم ألف مجلداً كبيراً اسم النص والإجتهاد عبد الحسين شرف الدين ينتقد فيه عمر مرّ الانتقاد محاولاً أن يصور عمر على أنه رجل يعمل ضد الشرع ضد النص لا والله هذا لا ينطلي على طالب علم ينطلي على متعصبي الشيعة لأنه هذا الشيعة عالم شيعي وأنتم تكرهوا عمر آه ينطلع يحبون هذا لكن أنا أقول لإخوان الشيعة قبل إخوان السنة أبداً ابتقوا الله في أنفسكم في عقولكم اقرأ وتعقل ثم أحكم بعد ذلك ليس لأنه عندك موقف مسبق من عمر تقبل فيه كل أي كل غمز وكل غميزة لا أبداً عمر هو الفقيه الحق يا إخواني رضوان الله على عمر آه. واحد يقول لك، عمر, عمر سبق الحداثيين عمر سبق أصحاب المناهج التأويلية هيرمونويتكس هيرمونوطقي على مستوى عجيب هذا الرجل عمر هذا حاد النص خالف النص فرّى الشريعة حكم العقل إذاع النص نجتهي مع نص أبداً أبداً عمر مجتهد أيها الأخوة طبعاً يصيب ويخطئ لكن صوابه أكثر من خطائه وفي أشياء اعترف أنه أخطأ فيها لم يصب فيها شاكلة الصواب اعترف هو اعترف لأنه ليس معصوماً وليس النبياً هو هو لكن من مثله رضوان الله تعالى عليه؟ مشتهد فيه مسائل كثيرة وأنتم تعلمون المؤلف قلوبهم وأنتم تقول لك هاي هاي المؤلف قلوبهم الرجل يفهم الشريعة على أنها شريعة تاريخية تصلح وقتاً ثم لا تعود صالحاً غير صحيح غير صحيح المعنى التاريخي في التشريع موجود نحن نقر به بس وين؟ هو طريقة مركبة ودقيقة وذكية لا تعودوا على النصوص التشريعية أيها الأخوة بالخذلان ولا بالبطلان أبداً أبداً وإنما تصبر منها غورها وتصل وتصيب منها لبها وجوهرها وهكذا تكون المطابقة مع الشريعة بإصابة اللب والجوهر لا بالدوران إيه؟ مع المظهر وتضيع المخبر والجوهر عمر كان هكذا المؤلف قلوبهم الله قال والمؤلف قلوبهم طيب عمر فهم يعني قال لك شو مؤلّف قلوبهم؟ ناس كفّار هؤلاء أو عهد بإسلام وفي إسلامهم ضعف ووهاء شديد ضعف ووهاء شديد أو ظلوا على كفرهم خاصة رؤوس الكفر فنحن نعطيهم من زكواتنا نتألّف بهذا قلوبهم على الإسلام حتى يميلوا بعض الميّ إلى الإسلام نحاسنهم ولا نخاشنهم هكذا أيها الأخوة عمر قال هذا متى كان؟ وما تشرّع هذا؟ في أي ظرف هناك خلفيّات كما نقول دائماً الخلفيّة الخلفيّة السياسية فيه في خلفيّة اقتصادية، في خلفيّة اجتماعية، في خلفيّة عسكرية في خلفيات كثيرة كما ذكرنا في ايات القتال هناك آيات إذا أخذتها ونزعتها من سياقها أيها الإخوة وأبنتها من خلفيّاتها لم تعد تفهم حقيقتها ولا وجهها ونقضّ بآية 200 آية مثل آية الصيف نسخط إيه؟ كذا من الآيات 130، 170، 120 آية ليه؟ عند خلفية عسكرية نحن ذكرناها في خطبة بحمد الله تبارك وتعالى تفسر الآية خلفية أه؟ بحسب هذه الخلفية حتى نفهم الآية جو الآية حتى الأحاديث النبوية يعني الآيات هناك إيه؟ أسباب النزول أسباب النزول. الأحاديث النبوية هناك أسباب الورود وهذا علم لم يشط فضلاً عن أن يحترق هذا العلم لم ينضج علم أسباب ورود الحديث الشريف الذي ألف فيه ابن حمزة رحمة الله عليه كتابه في ثلاث مجلدات والسيوط كتابه الشهير والآن لبعض الدارسي رسائل دكتوراه آه. على كل حال هذا الموضوع لكن هذا العلم ما زال في بداياته ولابد أن نمعن فيه المهم جدا أن نمعن في علم أسباب ورود الحديث متى قال النبي هذا؟ وعلى أي خلفية؟ على أي خلفية؟ أشياء كثيرة النبي كان يقولها على خلفيات محددة تتغير الخلفية يتغير الحكم النبي في يوم الأيام قال لهم من ضحَّى منكم فلا يَدَّخِرَنْ أي من اللحوم الأضاحي فوق ثلاث لثلاث أيام بعد ذلك لابد كل هذا يُنفق ممنوع فحل الصحابة هذا في العام التالي أمرهم أن يضحوا أن ندباهم يعني أمر ندف إلى أن يضحوا وجوَّز لهم أن يختزنوا وأن يدَّخروا يا رسول أنت نهيتنا طيب قال إنما كنت نهيتكم عن ادخار الحوم الأضاحي فوق الثلاث لأجل الدافة التي دفت جماعة جاءوا زوار على المدينة في حال ضنك وشدة كان وكثرة بد أن نقوم بهم ما نفعل طيب؟ جماعة الله يعلم كم كانوا خمسين ستين سبعين مئة لابد أن نقوم بهم فالنبي نهى عن ادخار الحوم الأضاحي لكي تقوم بهؤلاء لكي تقوم بالوافدين بزوار المدينة قال هذا السبب ظرفي هذا والسبب راح فنرجع للعصل فيجوز نأكل، نتصدق، و نتدخر نُثلِّف الوضحية ثلاثة إيه؟ أثلاث. هكذا الصحابة لم يستعبوا هذا في البداية، فكّروا حكماً عاماً عن ناهي يقولون، لا لا لا، هذا حكم ضرفي نفس الشيء حين نهى عن ذبح الحمر، أيها الإخوة آه. لماذا؟, آه. لماذا؟ عشان الركوبة، من أجل ماذا؟ من أجل الركوبة حتى لتفنى الركائب يعني كيف نرجع أحنا؟ من تبوك فنهى عن ذلك هذا هو ولبعض المجتهاد في هذه المسألة فالنبي كان يقول الشيء على خلفية محددة أيها الإخوة أحياناً يحدث هذا والصحابة كذلك هذا باب من أبواب الاجتهاد أيها الإخوة وسيع باب وسيع من أبواب الاجتهاد فعمر قال تأليف القلوب إنما كان في فترة ضعف الإسلام وقلة المسلمين الآن قوي الإسلام شبّ عن الطوق أيها الإخوة شبّ عن الطوق عزّت الأمة بعد أن كانت ذليلة بالقلة الله سمّ القلّة إيّ ذِلّة <تصفيق> والعزّة للكاثري كما تقول العرب والعزّة للكاثري الأمّة عزت والإسلام ضرب بجرانه وشبّ عن الطوق أيها الإخوة لم يعد الإسلام في اجتهاد عمر بحاجة إلى أن يتعلّف هؤلاء أشباه المنافقين أيها الإخوة مثل عيّنة بن حصن والعقرع بن حابس ومعروف منهما وبسق في كتابهما الذي كتبه هو بكر الصديق لهما هو بكر أقطعهما أرضا بسق فيه قال لهم ها هو وهذا في خلافه ابي بكر وجرى على ذلك في خلافته الميمونه رضوان الله عليه وقال فجهد هذا جهدكما لا رعى الله عليكما ان يعني اعلم في خير كركم هذا اللي عندي ما فيه قل في قلوب ليه في غيركم اولى بهذه الأموال اجتهاد هذا اجتهاد من عمر الزبير بن عوام رضوان الله عليه في احدى المعارك ايها الاخوه قاتل قتيلا النبي قال خذ سلبه ثم قال من قتل قتيلا فله سلب خذ ما عليه خذ ما عليه من لباس من جواهر اه من عقد سوار من سيف اي شيء خذ ما عليه خذ ما له عنده خيل اه عنده خذهم فانقتل قتيلا فله سلب جميل طبعا قال هذا بوصف المبلغ المفتي المشترع ولا بوصف الامام اختلف في ذلك والارجح انه بوصف الامام على كل حال في زمان عمر رضوان الله تعالى عليه في معركة في بلاد فارس البراء ابن مالك رضواه الله عليهم اجمعين قتل مرزبان مرزبان هذا كان اسم المرزبان يعني رئيس قبيله رئيس قريه عمدة قريه كبيره فارسيه اسمه المرزبان هذول اغنياء جدا بكونوا مرزبان المرازب يقول لك يقال ابو حنيفه يعني من احفاد المرازب الله اعلم على كل حال ويقال ابو حنيفه عربي الدكتور عواد معروف، قال أبو حنيفة عواد، ليس بشار آه الدكتور عواد معروف، قال أبو حنيفة عربي الأصل وأثبت هذا في بحث على كل حال، الله أحلم نزعات قومية فقاتل هذا المرزبان أخذ الجواهر أخذ اللباس تبعه أخذ السيف أخذ ما عليه فإذا به مال كثير يساوي ثمانين ألفاً ثمانين ألف درهم في الضيء مرزبان قال من قتل قسيلاً فله سلبه لي هذا كله البراء ابن مالك شوف عمر الفاروق عمر هذا يا حبيبي عمر ولا كيف هذا قاد امبراطوريه احسن قيادة وادارها احسن إدارة وخلي من احب يتكلم في عمر يتكلم اعمل لي واحد على مليون من عمر انا كثير بغيظني واعتقد يغيظ كل عاقل كل منصف والله العظيم اقسم بالله يغيظني كثير انا يغيظني واحد يقول لي عبد الباسط عبد الصمد يعني ايش ايش أي انت مش مشكله ولا شيء عبد الباسط ما عنده شيء ما شيء هؤلاء ايها الاخوه يقول لك وين في عمر ابو الخطاب عمره كذا ويتنقصوا جميل جدا تعرفون كيف تعالجون هؤلاء تقطعون ايه فعلا جذور اي ادوائهم أيها الاخوه قل له افعلها افعلها كيف افعلها قل ما في عبد الباسط صوته عادي جدا متواضع عبد الباسط ايش مسوي قاعد الزلمه قوم انت له الشمس ووضحها ورجنا سوف تخور خورا أسمع الخوار عاد أحياناً ستعرف أنه ليس سهل بالمرة أن تكون مثل عبد البسط ولا تقترب حتى منه معجزة شيء معجز أن تكون مثل هذا الرجل صعب جداً أم فيها مليار ونصف اليوم ولا واحد مثله حاول ورجين النفس والطريقة والصوت والأداء والمقامات والتنقل والإنعطافات الصوت ورجيني يا حبيبي يا شحرور نسمع خوار نسمع عجلة له خوار دوت فعلها قلوا فعلها لما يقول لك عمر، يقول له أنت زوجتك طلقتها بناتك ايه عصيّن عليك، أنت مش قادر تدير عسرة أنت الدين الإمبراطورية عمرية يا أهبل وتنتقل، يا أخي احترم نفسك، عيب والله يعيب، أقسم بالله ايه. ما أسيبني من شيعة وسنة، وكذا الحقل، الاحترام والله يا أخواني، أنا هكذا علمني الإسلام، أنا ابن الإسلام مثلكم جميعاً وجمعوات أقسم بالله هكذا علمني ديني، علمني نبيي وقرآني أن أنصف حتى عدوي صح؟ ما أقدرش أحتقر عدوي، ما أقدرش أحتقر إنسان عدوًّا ليه حين أعلم أنه مبرّز في فنه، في علمه، في سياسته، في عسكريته أحترم تبريزه أرفع له سلام أقول له بكرها، أقبل عنك، لك سلام الشهادة لأنك أنت مبرّز وإنسان عظيم في فنك وإنت عدوي وقلبي يلعنك هذا الإنصاف، هذا الاحترام لنفسي تأتي تحتقر له من عند؟ أنت؟, أنت أسرتك فاشلة أنت مش عارف تدير زوجة وأولاد مش عارف تدير عسرة عمر أدار الدولة فيها تقريباً عشرون دولة أحسن إدارة قال لك كان عنصري يمنع الفرس ويمنع ما شعارف من دخول المدينة وأعدكم أن نعمل خطة لهذا نعمل خطة بس عشان موضوح هذا وحنفهم من العنصري ومن الجهل الذي يهرب بما لا يعرف أتعبنا هذا الجهل أقسم بالله في الشيعة أو في السنة. على سواء الجهل والتعصب أتعبنا أَمْلَلَنَا أَسْأَمَنَا يا خيدي نسأل الله أن يعرفنا أقدار نفوسنا نعرف قدر نفسنا نتواضع يا أخي فكك من العصبية هذه وتواضع شوية نعرف قدر نفسك آه. فعمر قال إيش؟ قال هذا سلب كثير ثمانون ألف يخذها وعدلوا لا لا لا لا لا بتخميسه فكان أول سلب خمس في الإسلام عمر هو الذي أمر بتخميس سلب البراعب المالك وكان أول سلب يخمّس في الإسلام لماذا؟ واحد يقول لي بغض النظر عن كلامك وفلسفتك التشريع القانونية عمر خالف النبي النبي قال من قتل قتيلاً فله سلب وعمر قال لا أنه خمّسه كالغنيمة. خالف ولا ما خالف؟ ما خالف؟ أقول لك لي لإعتبارين لإعتبار الأول أيها الإخوة لإعتبار الأول أن النبي كما قلنا وقع الخلاف هل قال هذا القيلة؟ من باب الفتوى والتبليغ يعني شريعة دائمة هذه هذه شريعة دائمة أبدية أو من باب السياسة الشرعية يعني بوصفه قائداً للجيش وإيه وإماماً للأمة هذا هو هذا هو بعضهم رجح أنه قالوا بالوصف الثاني ما يسميه إخواننا الشيعة الحكم الثانوي نحن نسميه سياسة شرعية نسميه حكماً إمامياً حكماً إمامياً حكماً سياسيًّا شرعيًّا هم يسمّوا إيه؟ حكماً ولائيًّا حكماً ثانويًّا وبعضهم يسمّيه أسماء غير هيك الشياء يقولون الحكم أولي وولائي الأولي هو الحكم الدائم تبليغي والحكم الولائي الذي يطعاطاه إمام الدولة رئيس العمّة أيها الإخوة بصفته رئيسًا لها هذا هو اسمه ولائي عندهم نحن نسمي إيه؟ سياسة شرعية نسميه حكماً إماميًّا موجود محمد حسين منتظر رحمه الله في كتاب الدراسات في ولاية الفقهة وفقهة الدولة المسلمة ثلاث مجلدات. مش حباله أقول في مئات عشرات المواضع وأنا أستحسن هذا الاجتهاد منه رحمة الله علي كان عالم مجتهد من عمال الشيعة عشرات المواضع يقول وهذا حكم ولائي ولعل النبي تصرف هنا ولائياً لا أولياً هذا الاجتهاد جيد وبالعكس نحن ندعو إلى بعج ندعو إلى بعج هذا الموضوع وبسطه ومده إننا نتوسى أيضاً وننجز رسائل دكتوراه في موضوع الأحكام الإمامية للرسول مهمة جداً جداً حتى لا نأخذ أن هذا ثابت في الصحاح إذن سنة نفعل بها يا رجل، سن هذه على سبيل الإمامة لا، ليس ملزمة إلا افهم، هذا موضوع مهم جدا نحتاجه يعني مثل قتل المرتد من أرجح العراعة على الإطلاق أن النبي امر بقتل المرتد من باب السياسة الشرعية ما رأيك؟ وهذا موضوع يحل, يحل لك إشكالات كثيرة وهذا اليوم عملنا إيه؟ هيدك يعني كوبش مرسن صداع في العالم كله المسلمون يقررون حرية الاعتقاد لكن يقتلون المرتد ويرحبون بمن دخل دينهم شيء عجيب متناقضون كذا ويعني يغمزون السنة وصاحب السنة الشريفة عليه السلام أبداً النبي قال ذلك لا من باب التشريع الدائم لأنه حتى في ظاهره مخالف كتاب الله كتاب الله فيه مئات الايات فمن شاء فلوه ومن شاء لكم دينكم لكم اعمالكم ولنا اعمالنا لا حجه بيننا وبينكم الله يأ... ايات كثيره لا اكراه في الدين ماذا نفعل النبي قال ام بدل دينه فقتلو بس انتبهوا الذي قال من بدل دينه فقتلو قبل ان يتنازل عن قتل من بدل دينه في طبوا ما الناس تبع النبي أنه تنازل عن حد من حدود الله قال ابن حزم فقد كفر طب ايش نعمل احنا عاد كتب السيره والشونه كله تقول النبي تنازل عنه قال ما عنديش مشكله وواحد من الصحابه ارتد راح مع قريش في 60 داهي يروح مش حطالبي اه ليش, ليش؟ آه. حد من حدود في الحدود ابدا الحدود فيما بينكم فما بلغ السلطان من حد فقد وجب بدك تعفو من قبل أما إذا السلطان وصله إيه؟ الدعوة الانتهى مباشرةً لابد أن يطبق الحد على أي واحد على أي كان ما في, ما في شفاعة بعدين الحدود تسقطها التوبة؟ واحد يقول أنا سرقت ولله إيه تبيت أغسن بالله إيه تبيت أعيدك وش نعمل بك؟ تبيت الله يقول تنفعك عند الله لكن هذه حدود هذه حق عام حق عام ما بيقدر لأنه حق عام، الحدود هي حق الله، يعني حق الجماعة كما قلت في خطبة قريبة جدا. ما نقدرش، من مين يتنازل؟ الإمام نفسه لا يملك لأنها ليست حق الإمام، حق مين؟ حق الأمة إذا الأمة كلها عاد تتنازع عن هذا، كل الأمة توقع وهذا مستحيل طبعاً، أهلا وسهلاً لكن هذا ما تصيرش لكن النبي تنازل وقبل الشفاعة في مين؟ في عبد الله بن سعد بن أبي سرح اللي ارتد ونسب للنبي إنه كذا وكذا وكذا وغمز النبي غميزة فضيعة والحديث في الصحاح وجاء عثمان بن عثان أخوه من الرضاع وإيش؟ وشفع فيه والنبي أعرض مرة مرتين وثلاث بعدين خلاص قبل النبي قبل أو ما قبل؟ قبل التوبة المرتد لما إيه؟ يكفر أيها الإخوة يرتد يستتاب أو في العشهر في العشهر يستتاب وقيل ثلاث مرات وقيل مرة واحدة في الوقت وقيل ثلاثة عيام وقيل شهراً وقيل شهرين وقيل أكثر وقيل يستتاب أبداً وهو قول النخاعي قال سوفيان الثوري وَبِهِ نَقُولُ إيش رأيكم؟ طيب يُستثاب الحدود ينفع فيها التوبة؟ لا ينفعش يعني كيف ينفع؟ توب لكن لا تسقط الحد عنك المرتد يسقط عنه إذا رجع أسناً وكله أهل وسلم قبلنا إذا مش حد هي إذا إيش هي؟ سياسة شرعية سياسة شرعية لذلك يسع الإمام بعد رسول الله أن يقتل من ارتد تعزيراً سياسة شرعية ويسعوه أن يزجنه ويسعوه أن يعفو عنه وهذا الكل فيه تفاصيل لذلك سيدنا عمر صحّى عنه الحديث الذي أخرجه عبد الرزاق والبيهق في الكبرى وابن حزم في محلّة وصحّحه صحّى عنه أنه سأل عن جماعة ارتدوا في أرض معركة أيها الإخوة وقالوا إيه قالوا أنا سنت بتسع عنهم وهل سبيلهم إلى القتل؟ قتلناهم قربناهم فقتلناهم قال لا علم سبيل آخر لو كنت أنا لا استودعتهم السجن في السجن بعط آه... إلى ماذا يشير الفاروق أنه لا يقتلهم بل يستودعهم السجن؟ إلا أن المسألة ليست من باب الحدود الشرعية بل من باب السياسة الشرعية مهم جدا أن أتفقّه هذا الفقه أيها الأخوة وأن نميّز بين ألوان وأشكال وأنواع تصرفات المعصوم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لكننا قلّ ما نفعل أدركنا الوقت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم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 أن يجتمع عجر وضمان هذه القاعدة وهذا الأصل لكن متأخروا الفقهاء من الحنفية بالذات لما رأوا الناس الذين يستأجرون أموالاً لليتامة وليلأوقاف يتعدون عليها ويتغولون شيئاً منها جمعوا الأجر والضمان يعني جمعوا الضمان إلى العجر جمعوا الضمان إلى الأجر ليش؟ مصالح أنه بالضيّع، ما تقوليش القاعدة لا يجتمع عجر وضمان هذه القاعدة لكن النفوس تغيّرت الأحوال فسدت أه؟ ضاق ما كان متسعاً واتسع ما كان ضيّقاً فتحرّجت الأمور وضاعت الحقوق قال لك لا نجمع الضمان إلى العجر اجتهاد في محل. اجتهاد في محلّه الصانع لا يضمن هل تعلمين ماذا الصانع؟ ببساطة عندك قطعة قماش، لفق من قماش تعطيه لواحد، تقول له خطه لي قبان، خطه لي بدلة خطه لي شيئاً، الاخري. واضح؟ القاعدة من أيام رسول الله أن الصناع لا يضمنون بمعنى إذا ادعى هذا الصانع أن قطعة القماش هذه او قطعة الخشبة التي يصنعوا لك مثلاً طبلية أو مائدة أو سفرة آه نجار فرحان فسدت سرقت تالفت بين يدي حصل لها كذا وكذا كان يصدق كان, إيه كان يصدق نعم لكن بعد ذلك في زمان الخلفاء رضاهم الله تعالى عليهم نفس الشيء اتسعت الذمم فصار الكل مُتهم آه. صار الكل إيه يُتهم أولا مُتهمًا يعني عشان القافية فصار الكل إيه يُتهم فقال الصحابة لا لابد من تضمين الصناع العب من مين أجل حيني؟ من الصانع هذا يقول لك آه والله خربت معي آه. قصيت وخربت كذا خلاص جيب غيرها لا يا حبيبي وما فيش ضمان على الصانع لأنه يده؟ يده أمانة هو يصنع قاعد يده و يده و أمانه و ضامن لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتقصير و قالت لك لما تعديت ولا قصرت ما ثبتش عليّ و كثرت هذه خربت هذه التلفت هذه راحت آه فماذا قال الإمام عليه عليه السلام؟ قال لابد أن نضمنهم انت صانع والله أي شيء تدعي تضمن ثم قال لا يصلح الناس إلا ذاك لا يصلح الناس فازدوا فازدوا الناس لم يجمد على القاعدة ها؟ الفقهيه القواعد الأصلية اصول الشرع عموما يا اخواني اصول الشرع الشريعه يعني الفروعيه مش اصول العقيده اصول الشريعه نوعان قواعد أصول الفقه والقواعد الفقهيه قواعد الاصوليه في اصول كما قال قرافي قواعد اصول الفقه أكثرها ماخوذ من ماذا من درايه الالفاظ اما يتعلق بالالفاظ افرادا وتركيبا أما القواعد الفقهيه فهي ضوابط كلية اي احكام كليه تنطلي وتنطبق على ايه على فروعاتها ولها استثناءات هي هي هذا فالصحابه لم يجدوا عن مع القاعده الماخوذه من ماذا من مراعاه نصوص كثيره واحكام كثيره قال لك هذه قاعده مشهود لها قال لك لا هنختلف الان لانه لا يصلح الناس الا ذاك لا يصلح الناس الا ذاك سيدنا عمر اتي برجل نكح امراه اه نكح امراه في عدتها قبل أن تخرج من عدتها طبعا هذا يعذر ويؤدب اه هذا النكاح وبعدين خلص دهينه حينذا نقض العده كذا يتزوجها عمر قال لا احرمها عليه تحريما مؤبدا حاشيه عندك الحق تحرم قال لك انا امام سياسه شرعيه بدي اعلم الناس يحترموا حدود الله ما تلعبوا بحدود الله تنكح امراه في عدتها اعوذ بالله يا اخي لا يجوز لا يجوز ان تنكح امراه مبتوته طبعا في عدتها لكن يعرض لها المبتوته انتبهوا تعريض للمبتوته ليست للرجعيه الرجعيه ممنوع لا تعرض لانها زوجة حكما زوجة ايه حكما اما المبتوته يعرض لها تعريضا والله حابين احنا كذا كذا محتاجين لزوج صالح ان شاء الله بنحسبكم يعني للمره من أهل الخير كذا هذا اسمه التعريض لا جماعة فيما عرضتم به من خطبه النساء وكنتم في انفسكم الى اخره هذا اسم التعريض هذا مش عرض راح تزوج عمر قال لا بده نقطع دابر هذا التلاعب وايه والتعابث بشرع الله ايش عمل قالوا حرمها عليه تحريما مؤبدا اجتهاد عشان المصالح ترعى حقوق الناس وحدود الشر وحدود الشر سيدنا ذو النورين عثمان بن عفان الله تعالى عليه ايش عمل أكثر من حاله رجله بنازع شوف الناس عندها جراث سبحان الله حتى في زمن الصحابه اه طبعا الارجح انه يكون التابعين يقولوا الصحابه الصحابه ما يعمل هيك الارجح يكون التابعين لكن تابع انت يا رجل انت رايته محمد صلى الله عليه محمد في ناس تلك كل الأزمان فيها هيك يعني على قلة طبعا على قلة والزمان التبعين خير الأزمان بعد زمان الصحابة لكن يوجد هذا أكثر من حالة يأتي يفعل؟ يطلِّق زوجته باتاً يعني يبُّط طلاقها طلاق لا رجعت فيه أيها الإخوة في مرض موته بنازحه بين موته الحياة أه لماذا طبعاً هنا؟ يغلب على الظن أنه ما فعل هذا إلا ليحرمها ماذا؟ ميراثها طبعاً لو مات وهي في العدة ترث بالكل، عند الكل لكن إذا انقضت عدتها الظهر أنها لا ترث عُثمان قال بنورثها وإن انقضت عدتها إذا فطس المتلاعب هذا إذا فطس وهي, وهي في العدة بنورثها ما فيش كلام، عند الكل أما إذا مات وذهب الله يغفر له سامحه على الجريم هذا وقد انقضت عدتها قال انا أورثها واستشار جماعة من الصحابة قالوا آه أورثها قال لماذا؟ عقاباً له بنقيض مقصوده بعكس مقصوده علشان ما اضيع برضه ايش حقوق الناس ما اضيع ايه حقوق شوف فخه شيء غريب شيء غريب المصالح يا اخواني اخواننا النصارى بيفتخروا وحق لهم يفتخروا بس فخر على يعني بصراحه مع احترامنا للكل قال لك عيسى عليه السلام لما شاف جماعه اي من احبار اليهود وحقامات اليهود اه وقد انكروا عليه انه يدعو لرجل اعمى شو الكفيف المسكين اكمه من 20 سنه يقال لا،, لا يرى فدعه له فقام يبصر فرح الرجل كذا اليهود عجبهم ايش قروب قاسيه ايش هذا يوم السبت قالوا يوم السبت تشتغل قاعد هو بيشتغل فلوس قاعد تشتغل يوم السبت انت ممنوع عليه قال لهم انما جعل السبت للانسان ولم يجعل الانسان للسبت يا سلام على عيسى عليه السلام يسوع شفتوا قالوا الشرع له هي اشياء يا تضيع مصالح الناس زين ما نعمل ندعيله بإذن الله سننشوف يكسب يوم حتى يشوف فيه لماذا لا؟ قال لهم الشراع في خدمة الإنسان ليس الإنسان في خدمة الشريعة وضيع حقوقه الشراع فيه قالوا إنما جعل السبت هو لم لما يجعل الإنسان للسبت علشان هيك سليمان بن يسار الفقيه التابع الجليل وسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين لما استفتي في امرأة في عدة الوفاة زوجة توفي عنها فهي في العدة طبعا ممنوع يتمس طيبا ممنوع تكتحل ممنوع تتزايل الخطاب هذا ممنوع لكن قالوا هذه أصيبت بالرمد أرمدت المسكينة أصيبت إيه بالرمد ولا بد لهم الكحل والكحل فيه طيب كمان يعني جريمة مضاعفة فيه كحل وفيه طيب كمان فقال لها ذلك فلتكتحل مع أنه إيه ورد عن رسول الله كما عند مالك في الموطة وعند التلمذ وغيره أن رجلا سأل رسول الله في ابنته المعتدة من وفاة زوجها يا رسول الله أرمدت وصبت بالرمد هل تكتحق قال لا قال له عينيها تشتكي عينيها قال له لا لا مرتين أو ثلاثة مرات طيب ما يعمل سليمان بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر الفقهاء الأجلال الفقهاء الجليلان قال لك لعلّا ولعلّا لعلّو النبي صح عنده النبي هذا عنده فراس وعنده نور لعلّه ترجّح لي أن في الأمر شيء لا وإلا غير معقول شفته بحكمه ماذا؟ بحكم المصلحة الواضحة شبه قطعيّة هذه إذا لم تستخدم الكحلة، ربما عميت بالرمض صح أو لا؟ وقدامها عدة لعلّا اعتدّت إيه عشرة أيام وضيّلها أربعة أشهر تعمى هذه المسكينة فقال ماذا؟ فالحمده نحتاج فقهاء أمثال سليمان وأمثال إيه؟ سالم رضياً ما يضيعوش مصالح الأمة ومصالح الشعوب ومصالح الأفراد أه؟ في سبيل الجمود وصدق سفيان الثوري قال انما الفقه الرخصة من ثقة أما التشدد فكلُّ أحدٍ يُحسنُه اللهم فقهنا في الدين وعلِّمنا التأويل وافتَع علينا فتوح العارفين وهدنا وهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميعٌ قريبٌ مُجيبُ الدعوات اللهم اهدنا سُبُل السلام اللهم اهدنا إلى أرشد أمرنا وادرأ عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادرأ عن شعوبنا وعن أهلينا وعن بلادنا وأوطاننا الفتن ما ظهر منها وما بطن واجمع كلمة أم أمتنا على ما تحبه وترضى وحض صفوفها ولم شعثها واجمع شملها برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة